وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فَلَا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون esäädä. Ma ei ole Bondi jeduippismani sinistel occurs n Courtney〔Wittimamo serving Ahmed eri sob Disteln kijken Kum ا الى العزيز الغفار لجرما انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الآخرة. وأنما ردنا إلى الله صرفينهم اصحاب النار فستذكرون الله الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة وأدخلوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله أكبر الحمد لله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 وآلين آمين وإذ يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل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 Yuxaffan ma yoman min al-ghazab. Qala al-ladhi nastakboo inna kullu fiha. Inna جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وَلَالِّ إِنَّ لَنَنُصُرُّ سُلَنَا آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاءُ ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله أكبر